إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مقل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بحصان إلى يوم الدين أما بعد أعلم بسؤة إلناي تفسيرك في قرآن ككرمك درسك أنه نحن وقبل الله بنا آيات الطوانية صغالة من سورة فاطر آل الله تبارك وتعالى وما يستوى الأعمى والبصير وَمَا يَسْوِي مَصْنَعُ الْأَعْمَىٰ ضَئِفٌ بَرِيءٌ وَالْبَصِيرُ قَفْوٌ حَرَكَا وَرَدُّ الظُّلَمَاتِ وَالنُّورُ مُبْدِيَالُكَ أَيُفْتِينُ كُنَّا مَصْنَعًا وَلَا غِنَىٰ وَلَا الْحَرُورُ فَاسْكِ يَقُولُونَ كُنَّا مَصْنَعًا وَمَا يَسْوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ ضَكَّ النُّورُ يَكُونُ بَيْنَ تَيْنِ مَصْنَعًا إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ يسمح الله مقشيه كلامه كلامكيسه من يشاءه أي من يشاءه هدايته قفته أصابه دونئنه هموليه وما أنتاديك متى نبيك سوبران بمسمحه متى مقشيه كلامك الله من قفل القبور قبورها كسوغان إن أنت ما أنتا ما أنتاديك متى نبيك سوبران إلا نذير ديغهم بعد تهي Enna anna guar sana na kawaa ku dernay.bel aqi aq xaala aad ku de han tahay. Basshiiraran xaala u bishaaradan ku dernay l muؤminiina muؤminita bilcanna tu cannda ugu bisharaarainee. Wannadiran aalaad u weddigaydoo dulka fiina gaaga binnaare naadqaan ku dernay. Wamin onna teen umaad maccilto. Illa ووكذوك لدييك براً غض فقط كبي الذي نكو من قبله غدا ك الر جااءة معؤتي ترسولرسشود رسول بالبناات نجسين عطت أي ألي مادين والربزبور ك ق أي ألي مادين وبل الكتاباب المّير كتاب حق ثم أخذتوا وانقبتوا إلهي الذين كفروا قالوا ضهروا سوشي يقولوا تبطي يا ربي كفريه فكيف سيديبه كان هذا المكيري إن كريدي عن كل إن كريت وقع الموقع ماشي منعصب كأوهي هذا أيها الدعيوة إله سبحانه وتعالى يقول له الشيخية أشياء الضضان وآت أكلا الدوين وإلهي وإنه سبحانه وتعالى ونغشي ليه إن عمان اسكوا الدرسا حمان تأيونك إلهه لسبحانه وما يستوي مصر مع الأعماء قفك إنبالك يا والبصير قفحك المصير العالي والأعماء الجاهل سيد Alma waa tobka jahilka basirkuna waa toka aka Sida qka inboolka ee goddinu ku baayo qre gu geure bau ka horeyo iyo qfka inka iyo qka in baxaleh ee wa ka a baalka kalee x goka kalexanae geiga kale x أعلمك قوة قصة الله وفعلك قصة الله سميه وهو يقانا ماكي مارت قيلها يا مسي واكيش النظر ماكي بمانا يا مسي واكي للديدي وأوكال عديهم قدتك إيبانناه لكن قوفك الشاهلك <سؤال> قوك وكوهد لا يفعلك وصمينا كي مارت قيلها يا كيش النظر <سؤال> بل <سؤال> واحد بعدها كي مارت قيلها إن أمرا يا كيش النظر <سؤال> سأصابه دعيك إلهي سبحانه ورب ما تجديالك يا ورم نور ممكن ما تجديالك وغلوماته قف قال لي ماذا المجديال نورك هو نور الايمان ما ولا ظل حق حركه يا ولا الحرور كلاكن ما الحرور والذكر حار حروما مركا كلاينك كلاي يقبلون ما سينك بنظيمه ما الذي تصغل عنه خاط eigentlich تش laser عندما يتوقن يعاني المعيشات و ذلك الأمر كان لك التأكيد المعيشات و الديقة التأكيد معـوش ب كي المؤمنين نحن مكمaciones هم نحن ت압يد هم نحن نحن نحن نحن من勝иной إن الله, الله يسمع الله صبح ق مية كم يسمع الله من يشاء أي من يشاء هدايته قفك إلهو الدور إله هلوليو ومقاشية إسماء فهم واضطعاض وحو المقاشين وقفك أفهم يا كتابك إلهي وحو ناكسا لي وحو أفهم حق إيبادلك أفهم مقاشين أو فهم سينه إلهي المقاشية آه إسماء فهم واضطعاض ان كف فهمه حضروا قطمه يقف طاسا الى هيكامسيا و اولياديس و جنبا اووريدادكاس ددك الى هي كتابك يس فهمسيو او و هو دروي لو واحد صمت يبو ما هنه التعب و هو وانا كسنا وكف غينا سفرم عاس الى هي و هو سي الذين خلقهم بجنته اولي يس او ابو رهينه هل جنن نقدان اي لله الصفات يا سبحانه وتعالى الى وهو سبحانه وما ان طابق ما سبحانه ومتي بالمسمئ متماشي كرا في القبور قبورها سبح بك دنك او قبورها جيره انت وعديده وعد يا رمضيكرت انه sasoo kala waha ku waal gaalada ah ee ilaahu sabuugun telegalin haqa inay rumeyaa adubu mafahamsiin kirtid kalaamta alle oo fahamsiin ay ku waan sanam ma tii karto ina fahamsiido fahamsiin ay ku waan sanam mafahamsi kirtid ma fahamsiida qofka gal ka ah qofka qab ila ku jire sida ay sanu dhici kareen tele waaniyo warsaasiye warsaasne warsaasabii warsaasye إذا كنت أرغبه بحدي الساعة إذا كنت أدعي الكريم قال كاهن ربي أصد وإن تلجيني هنونك قال إنه كنت ألطي الله وقرأي بفهم سكرتي إذا ما بقى السجاء شغالي سماها إنه قلوبك كالي يحق ضدك فاس ربي يا إسكالي إلهي وكأن في النظر آيات بضعنا آيات دائما كنت أقام فيه لا تفهم سكرتي الله وكأنه لا تفهم قوف سكرتك قوفوا الضوء نفهم سينا إنك لا تهدي من أحببه قفتك عادشي اشهدو مهروي كنتي زعنقه ما واقفش كنتو قلبي كانه ديريكت صافو طلويه طمما وما انت غادي نتي بسميعي ندمغاش ليك اي اسماع الفهم والطاعه وي مقشين اوقف وراكي فهموك انكم كنطبقو طسو التوفيق قلبي قاعدك وحدي كرا اي كنتلاري العالمين وما امتعليك المتي بالمصنع المدوح مغشيك في قبوركم صرخ سدا قف قبورها كجله انتوين ضو سنوهنوري قال الها غتلا ما ان اذِكَ شَغَلَ الْمُؤْمِنُونَ بِرُوحِ التَّهْيِ بَلْ كَإِنَّهُ يُدِقْتُ أَوْ اعْتَرَاهُ قَوْكُ الرَّبِّ خِلافًا فَالرَّسُولُ كَأَنَّمَا تُغَلَّى قَوْكُ الرَّبِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَجَلَهُ غَلَّه وَضَاعَ سَمَرٌ وَضَاعَ سَمَارٌ مِنَّا إِنَّا أَنَّا أَرْسَلْنَاكَ وَاكُبِرْ إِلَهِكَ بِالْحَقِّ حَقَّ قَالْ أُبِهِ هَمْ تَاهَ أَوَ حَقُّ سُبًا أَيَّامُ صَادِرٌ مَشِيرًا حَالًا تَيْمُ أُبِشَارَ أَيَّامُ بَكَّ حَقَّ قَرْفُونِ يَرْعَا كَمِيرِي وَنَذِيرًا حَارَتْ عِنْدِكِ اُدِغَيَانُ كِبْرَنَ لِلْكَافِرِينَ غَالِبًا بِالنَّارِ نَارُ اُدِغَيَانَ آياتاً وحي الشيخ إلى أمات كسته إلهي وإنه سبحانه وتعالى إن أؤدقين من أؤدقين آه سيدوك لا آيات سورة الرعد إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إلهي وإنه سبحانه وتعالى سورة الرعد أنا أخبريني ناريو أدوك الدرقات قوم كستان وحي إلهي ايات وانا اصل راس غير يجي ولا قطعنا في كل امه رسولا اريبوا ضره وجف الظهره امتك است الى ونقول الرسول كصاحده وان لدرن كونري الله كل يسعوده ماعودك كفغا لكن ايات كجبل واحد لغا فهم اي جيران قوم ان لدرن آيات اللي حق لتنظر قوما ما انظر آباؤهم فهم غافلون وهذا قرآن اللي بيساعدة جاء الله مصاب ديره إنه انظر تقوم عن آبيالكو دلودغي لأن آبيالكس دلودغي قوم كما تقول الله صلى الله عليه وسلم نمان كي قرأي الشيخ دلودغي آبيالكو هذا سيء آيات سعادة آيات اللي حقا رسول ديغ اراي نو ديرك لابا آياتوك waxaa lagu jamxiya ummah yaqow yakalaway yakalaway ummah ومابوا فتمرات لكن قومك الى امم ترى كبطل ما انقطرات لي وحلو مركه قومك ويا كيريه امم اه وبعد أم قومك ماكليراه مركه وين جيران قوم او ايام امم اه لكن وين جيران امم طن وانو دي ورجلا صار سالي سبحانه وين يكذبك نذق سبحانه يهديك بينيان فقد كذبا ويبنيين الذين قالوا من قبلهم أيها كهرية قالوا هذيك بنيين أصوى قصوى ما طعب عن بيدي ولا رحى هكهرية سيدوك للبنيين ويكذبوك ذيك بنيين فقد كذبا وحب بنيين الذين كوين من قبلهم قالوا هكهرية جاءكم وحاءوا لما ذهب رسول رسول شهدي بالبينات معجسوا أخوة النبي مسيح و هذا الشيء النبي صالح نعجزوا إعت thief oh ik كتاب في قراء minha e перв sabe هذا كتاب الذي سيكون الحسن الدين مسر كتاببي إنجيلا للنا على السلام كتاب وقراء أ renowned و PendEl كتاب وسئ لنا فت 간ها provvis tactic اビرت فيها وكتب قران لكن كتبه الله سوغجيه كتبه معنوقه الله اقروها كان لو واحد وكلي يا وان زي كتابك النبي له داوود الزبور اقراها وكذاك الانجيلت في سوحدي وبدما لكن منير واكه واقرقه وكتابك القران كاهو اقراها كتابك القران كواحد يا وحيد يا تركيب يا كل يا احكام الوجود و كتاب عن كتاب لم نوعا لسود جنطك معير امير نوايه وحدي و انا ولي انت هو سو لكن كنتي ورقاره وحدك قراها مركى الرسول كيسلو سو دي كتابك وحدي مع حل الوعده كراو كاينه كتابك هو ري اي واه وين حلال يا حرام كن عادين يا ذاتك برا كما عليه السلام انجيل لسيه انجيل وحدي وحيدي دكرو وعدينه حلالي حرام وخهو باوانا توران او غاتوس اه marka ku tubo o waxdiyo waxiidara walaa soo dibe munir mit ah eh xaq aya baad ka kala habeyaa nawaal masuusi marka intaas loo keenay oo bayinaad ku waan jisaadki oo daahirta وورضا والله والله ما يسري كديور بيريه ثم عقد وانكمت يليه الي الذين كوك كفروا غاروب عقابا كقبته اي فكيف فصلوا هذا فكيف فصل يبكار هذا ماكري انكري ديني مركي غاروب الى هي مقرنا ما بين فئر ات فير سمو قوم لو قوم صائ وعما غزنه سوى حيره ان يريد ان يكون سوما حين عظيما شديدا وقع موقعه صومه ابق قبران او مناصب ليشاهد هايص الله قال تعالى الى وحير وما يستوي مصن الاعمى ام بار والبصير يقف حكي مصن عالم Waaduomaa tulub diel iya wara nururu iftiima masinna Buomaa tul gufru iya nururu iima masinna. Waa dilu hoya waral xauru koralna masinna canna yannaahna masna mark. Wana yesesstewi masinna allaxiyaa u dadkan noomara tur to mashe mu miriritaa walaal aamuatuku wabinntee buu tumgatee gagaraadaana masinna Wa ben gaal ya mugaasina tur edusine o mas. Enal laaha Allah. يسمع ومغشية، أي يسمع كلامه إلا هاي كلامك يسوى مغشية من يشاء, من يشاء هدايته قف إلا هاي أهنوك اللي دوري كلامك يسوى مغشيين، مغشيين تماهن قائلا ماهن بواقا ماهن وإسماء فهم وطع هذا معنى هانو فهمهن همانتي وفهمك أسوكالي إحنا وكوله لسمه وراجين وفهمك أسوكباق ماهن وقف إلا واوليتي الىه هو ابوري الى جننه غلان وما انت عابيق متي النبيا صوبانا بالمسمع مت مغاشيكرا منقفي قبور قبور وحصونا لا تسمع كلام الله وكتابه من مقشيكرتي مقشينت لديدا ضواقه ولو دلقي ترى لكن قرونت البد دغو او ما كاسوك وينسمو ورغاسميه خوان تنكت قغو رب العالمين كليا بخيكر رب الله En ta abigemmetit nabega sobara ledirru di bat dige batata abu. In na an nago aral naaka wa kuder na nabera sobara bel hake ha ya gom haala بَشِيرًا حَالَ أُبِي شَارِعًا لِلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ بِالْجَنَّةِ أُبِي شَارِعًا كَانَ دَهْمَى وَنَذِيرًا حَالَ اُدِي لِلْكَافِرِينَ غَالِبًا بِالنَّارِ نَارُ اُدِي كَانَ دَهْمَى وَأَيُّ مِنْ أُمَّتِهِ بَشِيرٌ إِلَّا خَلَا وَحَا تَغَيَّفِي أُمَّةٌ بَخِيَدَ النَّذِيرُ مِنْ اُدِي وَنَبِيًّا وَأَيُّ كَذِبٍ كَذَبَ رِيَ النَّبِيُّ صَبْرًا فَقَدْ كَانَ وَحَا بَيْنِيَّ الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُ يَكُونُ هَذَا الْكَبَنِيَّ وَضَّحُوا صُرُحًا لِفَرَايَة وهو ظهر اللي هو مريكي المحال لكي يفضلتك قاعدة محيك الفائدة جاءة وحا أتردتك أسهر رسول الرسول الشودي بالبينات يعجسوهن على هذا الولاي مادين وبالزبور كتب قران الولاي مادين وعد يوانو يترقيب يتريب كبيره وبالكتاب كتاب الولاي مادين كتاب المنيري وحضينا يوحراش يحارنتك لحضينا انتا سوناك عبد الله الشيخ وحقوقها دواعيين ثم أخذتوا واقبتوا الى هيري الذين كفروا قالوا الله وحقوقها دي, دي حقا فكيف صلبه كان هذا النكير إن كريده هيري؟ ألم ترى المياداً أبينا بك صوبنا أن الله ألا الله أنزل ينو سودة لي من السماء كرماء بيه وفأخذتنا <أف> أن صبح النيء الى به بسبب الماء به سبب الثمرات من من أيها الخاص مختلفة إستراب من أبيالكوده ومن الرياض بوريه أي كمية هذا جدد دو جدد دو جدد كوه والدوين الصحيح ومن الرياض بوريه أي كمية هذا جدد دو جدد كوه والدوين الصحيح ودوين كوبيد عد وبأي كاسو مختلف اي اسقلابسيهم ألوانها من البياء الكادة إيا وغرابيبوا سود مدىو في ومن الناس التي تتكي أيو كميدة هذه والدواب مرصحة أيو كميدة ولا نعام حوله صنف صنف النوع أيها كميدة هذه سيم في غاصو مقترف واستلاب سيي الوانو في دبيال كيسا اختلافا من استلاف واستلاب سيي هي اختلاف كو خويي لكاسداس اي بو راي ودوينكا ي ميرحو استكرافسي هي او كلا كانما واحتل ماها يخسر الله الله وحا كبقا من عبادي ادومدي سحالا اي كميده القرماء ضتك علمي غن با Inna Allah Allah azizun wa mid gharib ah aw u dornay soconaya gafur wa midda bi Bala. ilahi wayna u khulugu baraa jinna subhanahu wa ala kamal qudrati awadisu siley u dhamaay sirantaay biyo waahidah wa ilahi u so dalina mirakala duwa midalku wa kala duwaye mid waad mid waamudo mid waqaa mid wa chaal mid mihaanka mid dadankuna kala duway mid wa dana mid wa ma'an mid wa nuq waxa soo dhan waxay tusayaan Allah abuuri yafalu ma yasha wuxuu doona inuu sameeyo awat bihi wa wahid mireeku subaxina kala duway midalku بووري يا ودايك ابوورها ماريا بووري واكلا دوي بوور وامدو ميدوا ابا ميدوا ابان ميدوي گدي بووري واكلا هل قطف قف وااي كو كلا دويين وليدا شيخ دويرا ايغا واكو wa wa xiraa qariibka oo la yaab kale maqluuqad ka weeyaa ka balan kamidii geela aarega looba bakta geela hadda kale duway neefka ugu qulumaa aa neefka ugu qulumaa laakiin hadda hadii uu isku meelay isku ماذا يوانك؟ وانا اتفهم يا رحيم ماذا يوانك؟ معاكم عاجز جديد قطرة إله ويرنك قطرة إله ويرنك وقال ومن الى وغل السبحانه ألم ترميه من الوغي ورهوية علمية قلبية ألم ترميه من الوغي النبي صبحنا بحن الله الله انزل من الوغي سوء الدولة من السماء كورو ما انبيه وفا اخرتنا التفاع من الغيبة إلى التكلم علينا وفاقيتنا عن صبح نبيه بصبب ما به ذا فمرات من اليال من اليال كان مختلفا استرابسيه الألوان وهمدى بيالك ومن الجبال وضحض الجبال ويه ومن الجبال بوريه أيه كمت آهادين جدد ذوود جدد دين ووو دوين صاحبة ودوين كباحية ودوين كسو بيد عددان ودلك صمو مختلف ويسكر فيه الوانها البيجيه الكيره ايوا وغرابيب سود مدو مدو ودريب غرابيب وchamp غير بي سيد افريد عفاريد قال هذا افريد عفاريد غير بي غرابيب غرابيب مركا كريبك واشي مدو وسدرين شيغ ا ام مدو ا وحل رافير بي و ارا دو شيجمادو غبانا ات مادو وحيرهدان وحويان هذا اسود غير بيب ايردان غير بي مارك مادو مادو سو درن هيوي كو واسا ساتو و ارا سود كو ومادو ومادو غود درن هي ايا كمطا او توكا وَمِنَ النَّاسِ بَطْئٌ كَمِثْلِ الْحَامِ وَمِنَ النَّاسِ بَطْئٌ كَمِثْلِ الْعَادِ وَالدَّوَابُّ بِرُسُحَاتِهَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ كَسَخَّرَ لَهَا الدَّوَابَّ إِيَّاهُ وَأَنَّ أَنعَامَهُ وَعَدْلُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ الدَّوَابُّ مَرَّ كَأَنعَامَتِهِ وَمَا كُنْتُ جِئْتُهُ مَرَّ كَالدَّوَابِّ لَيْرَ أَنعَامَتِهِ والدواب يا جابليه ولا عامه حاله صنف نوع كامل نوعه سو مقلف اي استلاب صهي الوانهم اذا ديال كيس كذلك اختراف استلاب واستلاب صهي اختياف وكذلك صداع او كلا اي بوره اسكو innama wahkaramaaha yaksha Allah Allahu wa hakaba min iladi adomidis ala aykamidi eh alqalam wa daf' ilmiga qaf qamar allamka ilm yashu wa ayatu ilayhi uqri kofrat irah wa ta'alla ilayhi ilmidis ilayhi qudridis ilayhi ni'amkis absid badan asidir absi aksid shamida wa faqqadku kay cha ubi tankalato allaka absida الله تعرش يعني يسوح الواحد بهاي خرتك الى فهمته اله او وديس سبحانه وتعالى او حد دون ان كقاه او واحد كد بعدي كراتي ادو ري ستاد بعدي كراتي حكاله كامل بك بعدي وعلمني انتي ساتو كاسر ار القمرني بدون سد او من الكل والله سبحانه وتعالى ما حاريس بباب او فضل بباب الله اسمك قادرك الرحيمك وايرا درت شيغان وافم كدبنا اپ اس سميغان قاوس امرك الا تقول لي سا سالك خاش وايرا درت قال لي او دبنا خالق هيك ابو ري ام ممكن هل يكون اي اي رشيغان انت عليك مرتبتش وايرا كارتم ابو قادن امرك وصيدا إذاً مركا قفك أن جرنين وقال الله أمره قفك أن جرنين وقال الله كارغة يا بي سأل الله وضبقا بديع كبتون الله كبتون وحديع كرمه إلا أنك سفيان ثوري وكوري عنا بحيان التيمي عن رجل قار من وهم يري ورماء الثلاث بكع إلمك له وقال ليقاني لبيك روى صدر انا ايذ غادر ما هم قتان عالم يلغما الله واضبط وحبرته الهي وين جيرتانكيس يو واسدد عالم بالله عالم بامر الله واقف الله يقان امر, يقان. أمر الله واقف الله يقان لكن اوامر قيسن واقف يقان امرك الله لكن اراه هو علمك اهان يقول الف عالم بالله وبامر الله الذي يعشى الله ويعلمه الحدود والفرائض قف يقانها خلاصي حرمته حدود اراه وح الله قد دلبي و الله كرري فراد يالك اراه قف يقان وَعَظَّ اللهُ كَأَمْرِهِ حَبَّانَ السَّمَاءِ وَكُحْقَابَ عِدْكَ إِلَى كَرْتَ مَلَ وَسَمِعَ شَيْءَ الله كَارِهِ وَقَدْ تَهَرُوا وَالله وَكُحْقَابَ عِدْكَ دِفَاعِ كَرْتَ مَلَ وَكَره قَفْكَ صُحَ عَلَى رَحَالِمُ بِالله وَعَالِمٌ بِأَمْرِ الله إِلَهِ نَوَيْتَ أَمْرُكَ عَلَى الله كَبَقَ وَقَفْكَ الله وَحَاجِرْ قَفْ عَلَى يَقَان لَكِنْ أَمْرُكَ الْمَيْتَ قَفْكَ نَقُفْ مُؤْمِن لكن من يقام الحدود على أي فرد؟ الله كحرمي، وهو الله أمره، من يقام. يقام؟ آه، وهو <تصفيق> الذي يقشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرد إليه وكبغى عبسي وكوشي تعمل لكو عذابا، انتقل ضمت لكن من يقام وحل لكو عذابي؟ الله كرمي، من يقام كهرم؟ الله كدل بضينا، اللهم يقولون لكن أمر كيسي سنقون عبسيوك مصورتك أشرب الله المرحب عبسيوك مصورتك والعالم بعمر الله ليس بعالم بالله كان عمرك اللي يقول لك أن الله عالم كواهين الذي يعلم الحدود والفرائح ولا يقشى الله عز و جل وقفك يقول حدود فرائحة أن الله كبقه كتاب عورك هو دينك وبرتلاك وكتاب عور وإسكت ويسكتهم عنه ويسكتهم عنه بالله ما وعلم بالله ما وحد إمام مالي وقفك وشرت بها صد احدا قفوه النار تلغشي ده يعوه أيو كميده صد احدا تكوبه قال تعالى إلى الحي ومن الناس يددك أيو كميده هذا والدوابط سخطانه هذا ولا نعان حريه كميده هذا صنف النورة صنف قاسوا مختلفون إسخلاف سيئة الألوان من هذه الكيسة كذلك اختلاف الإسخلاف إسخلاف سيئة اختلافه كذلك سباس وكلاه إنما وحكا لما هم يخشى الله الله وحكا بقى وكاليئة من الإبادة الدبدي سحالي كميدهن آل قولماء أداتك وحكا لنا إن الله إلهي عزيز ومميد غالب وحضانه أيام من المرصحه غفوره وانا ألدن بإطاف بقى ألم ترميان لغيننا بك الصبان أن الله الله انزل من كسوة أن تجيء من السماء كرم ماء غيور او فقعتنا انثوب حين به بسبب الماء به انثوبت ليست ثمرات الريال ريال كالصمقر فرس كلب سيئ الوانها من ديال كده ومن الجبال بوريه اي كميد احدين ودي ودي كاسو بيتن عقاب كواسهم مختلفون إسخلاف سيهي ألوانهم هميدا بيالكينا إيا وقرابيبوا سودوا كواهمت مداوه ومداوه ومن الناس ضدك أيهو كميضة هاضي والدواب لنصحطتها الدابدا هبولك سهدو كميضة هاضي ولا نعامل من أوليه وكميضة هضي الصنف والنوح صنفها سو مختلفون إسخلاف سيهي ألوانهم اختلافا الاسترابساء الاختلاف كذلك الصدع او كلا سد اي مرهم اسكرابسناين يعرر بورها انما وحكمها ان يغفر الله الله اكبر من عبادي الذين سهروا كيدهم القلم او دتك علمي قال ان الله الله عزيز ومن قالب غفور او دم نغفرك الى الذين بدك يرون عقله يكتب الله اله كتابك يس وعقام الصلاه والصلاه Waaanfagu bixiyeen mimmaa shey waxka midda rezaqnahum ku saaqnay. Sirran fi sirri qarsoodiida ku bixiiyeen waa aaliyatan filqaalaaniiya muuqaal in lo jeedana ku bixiiyeen. Yeituura daddkaasu waxay rejeeraeyanti jeartan garaasi, ganacsigaas soo la tabura aan baadadayn, Waay salub beadayn li wa fiyahu inu aallahah u ooo اجورهم اجريالكو دووو وفريو طوو يسيتمون واسيادينيو من فضلي فضلي سحق ديس الله غفور وامد بدافة لجنوبه شكور والله شكر بدا للقليل من أعماله إن يرعنا شهده كأبالمرنا وحوه إن الذين يطرون تلا للمعنى إليه باهاي لا يمكن أن يترى بمعنى تابعة يترى بمعنى قرأة لا يمكن أن يكون هذا أية إن الذين ضدك يتلون أقنا كتاب الله إن الذين ضدك يتلون راء كتاب الله لا يمكن أن يكون هذا أية وراءة سبب التلاوة بلا عمل لا نفعل لها هدو أقنا يقارئ يأسوس سنقبخ من وعن فيه مجرد حجوا كنا قراء حجوا كنا قراء والقرآن حجة أو عليك هدوثاً مجدداً من الوحق المالح سأسترادة بالتفسير الكافيري حاكد كل فصير. ما فصير سيكون فصيراً ذات أقرية معنية تفهمها الدرس أقرية وصلا يخبر تعالى عن عباده المؤمنين قالوا وقموا دورنا الدوميس المؤمنين الذين يتمن كتابه أي كتاب كيس أقرنا ويؤمنون به غميساً ويعملون كنا بما فيه وحقوا الصلاة وذات أقرنا كنا قال امام القرطبي رحمه الله هذه علامه القراء العاملين العالمين ايت بان وايه ددق قرانك يقام اي قرانك قدقما اي كاغلايره كنه هذلايره حروف توسيه اه حدود علاقته كاسواق سروانه اه وهي كا هذلايره ددق يقام اي حروفه صحيه حضر تفهم يقلمه هو سي امانه هو سويه قوه ان انا سغود In eleven dot kayatun a rayo at lahirahiki tell tea, wa ta mu salata salad the urbe fira analki yabala share. We am fabu biye, min ma is seced of the king. بخيره يوحي الى هيسيه واحد كمطه سكر يا ابو ريده مفوقينتي يا بيلنتي واجبتها يا كمطه سر لا حقوق بانيه وعلىانيه الخافض غنص بي يا حاله انو في السري قد سودي اي قبحينيا وعلىانيه تمثيل علانيه وعلىانيه تمثيل علانيهنا وقبحينيا ا سبقاتكم راس جبل علانيه يا مقال كايت بضوا و وحا كمده iyo marka aad isleedahay maanta baahidan adiga kaliya ma dhabar kartid badka qaynka u gila waxa ku u daydeen markaas muqad muqaddasa qayr badan laakiin sadaqad sunnada aha waxaa u qayb badan taf iyo iska qarsoob inuu iska qarsoobo maxay marka labada dariiqo walba loo baahay midba mar gaar loo aya fadal badan inta badan oo gaar ka sida marka lagaaga ان وحكروا بماله الحاليه وانفقوا طكه وحتب عيان ما في وحكم رزقناهم ان كل رزقنا سر ومسرينا عل اي قرصا يم بحيه وعلىنيه مؤلنين إلهي أريد أن أرى أني قد ماالغا إلهي واك أوال <سؤال> مرنا يا سبحان الله وتعالى وضل لو شيغه باب بما يحل له جيده ليوافيه أجورهم إلهي إنه أجر يالكود او وفناي ما وحي ستتغيه أو ولزيت بوليب ما غوي أجر كاوي wa yazeedum qura usyadina ya allah min fadli fadlis hadis aw usyadina aqafka amalka tuban qur waaba allah ghafur wa muta btafadan bi durubihi adomadaskitaanka al yaqan ay u ilahi bidafari durut tur shakur ma'naha amal ayu wah اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ رَاحَةٌ أَقِيمٌ يَا الَّذِينَ آمَنُوا عَقِلِي يَا الرَّاعِي كِتَابَ اللَّهِ كِتَابَ إِلَهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالسَّدَاوِ وَأَنفَقُوا بِخَيْرٍ مِمَّا كُحْمِدَ الرِّزْقُ نَهْمَنْ كُرْسَاحَنِي سِرًّا مُسْرِينَ عَلَى قِرصَنَ يَوْمَ بِحِيَّةٍ وَعَلَانِيَةً مُعْلِنِينَ عَلَى مُجِرَ يَوْمَ بِحِيَّةٍ يَرْجُونَ وَحَي رَجَائَنَ تِجَارَةً غَنَصِ غَنَصِ غَا سُلَن ليوفيهم وجورهم اجرياء الكودة الى او اوفنا ايو در تيري سعوبة بعين او وزيطة مو السيادنا يأجر كودة من فضل فضل تسعجي سعوبة سيادنا إنه الله غفور وامد ودافت بلا إنه الله غفور وامد ودافت بلا لدنوب به تدكى صلى صلى الله عليه وسلم تولا شكور وامدك شكر بلا للقليل من اعمالك وَحَيْرُهُ حَنَسُ رَكَامِرَا وَلَدِيكَ دِينُكِ أَوْ حَيْرَ أَوْ حَيُونُ إِلَاهِهِ إِلَيْكَ عَلِيكَ أَنْ كُنْ وَحَيُونَ النَّبِيِّ صُبَّنَا مِنْ الْكِتَابِ كِتَابَ حَالِقُ يَهِي هُوَ الْحَقُّ وَمُتَحَقِّقُهُ وَطَبَّحَ وَحَقَّ بَذَلِ مَاحَ مُصَدِّقًا حَالِقُ يَهِي مِثْكِ رُمَيْنَيَ يَقُو حَقِّي لِمَا كُتِبَتِ الْبَيْنِ ان الله لا اله الا هو خبير ومدح وجال اوه بعبادي ادمليس بصير وعلمته اركت بل بعبادي ادمليس والذي دينك اوحينا ان وحي له الى اريك ادع ان كو من الكتاب كتاب خلق له مصادقا حالوي هيمته ماي هي اي حق هي لما قتمت البريه دورتي سو الله يك كنت كوري التراضي يجلي يقيركو وهماينا ايري حقها هي, هي ان حق رب العالمين لا سو دجيه الله اله الا خبير ومدح ضاله عبد عباد الدومديس وهي قالنا قفكم مودم خيف لوح ان ورا درينا وايقن وكهتنا فهم كتاب بصير تلاقي امره ارجوا قدومتي فما اورثنا وحن دخلوا سيلو الهيري الخطاب كتابتي ان كو وحيوني الذين ضبط اصطفينا ان دورا من عبادنا اضمدنا حالا كمذهن ان دورا فامرهم قوا استندرم ايو كميد احدى وامرهم مد من نفس نفسه ديسا وامرهم الضامر ان درم ايو كميد احدى مقتصد مثل حدا حيث طيب وامرهم الضامر ان درم ايو كميد احدى سابق مكوهر مر بالخيرات خيراتك باذن الله الى ذلك ايراث الكتاب ان كتابك ذلك أي إيراث الكتاب كتابك عند حل إسكسية هو الفضل وفضل الكبير وإنما ذلك أصدق بالخيرات ان خيرك لا ترتمع الله هرمراه ذلك أصدق بالخيرات خيراتك إن الله هو الفضل وفضل الكبير وإنما Ilaahi wuu ina subhaanahu wa ta'aala marku noo sheegay kitaabka Qur'aanka oo haqqa ah inuu asagu soo dejiyay ee Nabii Muhammad loowaxiyay sallallahu hal usii subhaanahu wa ta'aala laakiin dadka ee go'aan sabay inay raacan oo ay waqala doortay ku jira allah ku jira kuwa u hojlay in ay aladis qura alayma kuwa allah doortay ku jira gudaha laakin ayay isku darajjan si الذين اصطفينا ان طور ميت من عبادنا اضمنا حالكمذه لا فمنهم فالكال لنا وحلوا الى من الذين اصطفينا قالوا ارينا فمنهم يالذين هذا الظالم من ذل مالي نفس وقف بودها حقيهني قالوا همي سيئة رسولكم همي سيئة صلى الله عليه وسلم وحكا ستوء إلا همي أي واجب تيوارهني لكن واجبات إيمانك يحببنا واجبات مرة قبل قضيحة قال واجبات قمد قضيحة سيدة حافظكم مرة وطوك قررحة حسن سيدة حافظكم مرة وطوك قررحة حسن وحوى واجبات قبل قضيحة muharramat ilahi kahrina qaro qaba wajibaat oo dayaxay iimaanka kuma jira iimaanka waa haysta marood wakooda gay muharramat oo ku dhaxyana gaalima ma marka waa noqorashaha ilahi doqta sa tawassu sa tawassu sababoo waa bix karta in iska oo يواخا كرو ديكرت الى وعدي ان تحديات الصوم نصيو انار لجي لا جرو دمدي كدين جنالكن marka marba habi aqlku jena degayo hada waqafku nasiwi nu nasiwi wiyru ah waasira suriya qau kan samurati na waatiira فامنهم ادوامي ايكميدها باي بارم مدل مي لنفسي وقال كلمه قصيره اما موافق انت ليس لك فوق قصير لكن قولك الراجح واقولك اصحاب قرطبه يجربوا طارينه قرطبه سذاه يقولك فمنهم الى الذي استصفينا كون تورم ايكميدها باي بارم مدل مي لنفس نفسه دي او ما حي وكان تريد حافظك وهو في بعض وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات واقفك جانب الواجبات سميتودي قاكه مت اي قت اي محرمات قبل كميت اه ان قام رعله اكثر من قام رعله يا نبي الله الرسول الجليل من قام رعله ولما مر الله طاحني نبي واجب هذا الواكن واو hala jeer wala keen maana waxa la dhacayna keen maana ka damaan hala jeeyay mid ay iri na allah kuun yahay maana ma waxa la dhacayna kuun yahay hala maadin iray ee rasul ciiso jixil yahay ka wax halna xaladu إلا هو هو. آه. وعين وعين في في في من أخبار كوات تlaughs وإنطنكوا مكتسر المحدث من أصور السنية kabbalah سENT junior نحن أخبارك فهما مب Lamb ريم GO وِئَاTY ون الراق من الذين نصفىن دورنا كوان's آخر بش Sache عن كما تتتت داني كما يمس وهو يبقى المؤدي للواجبات والطارق للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات وهو المقتصد وافضح لحايته واجباتك ضن واعلنا محرماتك ضن لكن سننك قارو كته سننك قالو دا دارين وحيره كرهيها بركه قبل ما تكون وصمينه وافضح بل اعداد جناه الهي عباد الجنورون كلو ايو بلون حير حدوث محرمات الذي اصطفينا عن دورم ايو كميد هذاي سابق بقهر مرجل خيره كان ويتي ماركا وا ميد ك او هورمري ادمه وهو الفاعل للواجبات والمستحبات واخلار يا واجبات كسلوينك واخلار شباك اترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات حرام وطوع كف هذا كره هو طوع هذا حتى حرام مباح اقرب الى الله او زياده حرام جزيء كقصرين وطبق العام ثم اسكلوه الليبانين صادقين بإذن الله إذن كإلهي نقيرك أبوهر ومرك الله سبحانه وتعالى بالتوفيق الله الذي رجده بإذن الله أي بالتوفيق الله إياه لذلك إلهي ما هو وافجي الله هو وافجي الله بريه إلهي ما ذلك ذلك الكالو انشارها لا بقى أولاك ذلك أصدق بالخيرات إن خيراتك الله ومرت سابقينتك متن ضطا هو الفضل وفضل فضل... يسوه الكبير وين بضل وفضل وين قف إلهي صادح كبير الواتباتك إلالنا السلوينك إلالنا المحرماتك كي يكريدك كيف فغانا قفك أسأل فضل وين نصيب دعنت أقول لك معنى ذلك أي إيراث الكتاب سيدة بقوية شركاني يا مراه سيدة بقين إلهيك ودرقونك كتابك عن دحل هو الفضل وفضل الكبير وين بضل وفضل وي. إلى إسلام إسلامي مسي وخلوي مصير بابا قف إلى هيسي وإلى قلب ذاك كو وينت وحدك إسلامي أو هيت ميي ما غويا ما حتى واحد بينكم يلاقيه ماليه خلوي وي إرث في كتابك بحل المسيح قال تعالى إلى وحي ثم أورثنا وهن بحل عسينا الكتاب كتابك أن من حن تكون سوتجيني صلى الله عليه وسلم الذين اصطفينا انظروا معي من عبادنا الضامدين حالا ايكم يديه فمنهم من الذي اصطفينا بكن دورم ايكم هذا والذي من ذل يلى النفس نفسيس ومنهم من الذي اصطفينا بكن دورم ايكم هذا المقتصد من احدى حيص من الذي اصطفينا قو ان دورم ايكم هذا السابق من اهر مر بالخيرات خيرات بإذن الله بالتوفيق الله إياه لذلك وافتي إلهي وافتييء وهرمع ذلك أي الصدب بالخيرات الخيرك الله هرمعه ذلك أي إيراث الكتاب إن كتابك تعالغوصيه هو الفضل وفضله فضلكي سؤال الكبير وين انبت قال تعالى إلى الحين xamna tu agli nagayiga calooyinkii se ay dadhluuna haagaliya dadkaas la soo sheegay kitaabka dhalka loo siiye yu xalawna waxa loo labisaa fiya chanada dhexdeeda xala ay ahadeen min asawira min badn asawira jijimaha qabalka miqa asawirte so min jehedin gaha واللباس المركور فيها كما ذكره حاليا هذه الحرير وحريرته وقالوا وحيه هذه الرقيه التي دكين لله الله يوسف ماذا الذي اليب ما هذا كله اذهب تكسيه عنا حزن ابسد ان ربنا ربك لغفور وذنبك عفوا شكور ويجبل الذي اليب ما هذا كله احلنا Derell muqamati naga tege من min fadlii min aceli fadlii, fadlii ise deread dīsine nöo tegege. La yamasuna hala usanne tabeine nö tegege. Fiiha cennada lihde usanne nubut tabeine, nassabuhun tege. Wa la fi إلهي وإنه وقلناه شيئا سبحانه وتعالى ضدك كتابك وقلناه لك قلتك من هذا الشيء وقفك صادقه وقلناه مقتصده وقلناه وقفك لكن ظالمك فهو تحت مشيئة الله إلهي المشي يسكوك الله قار مسلمين أه أو ظالمين أه. والله باعه إنه نارتك لأيانا ما بيقع الشيء صلى الله عليه وسلم ولذلك سألت وقوع علمات القبلية هذا النظر معنا inaa sida ilaahay wuxuu ku waydiistay mu'miniin taammaan inaad u gudubtaan jamada wara galan halmit barkadii tasmaama tacaydan ha waad xayoma ilaawu murinta u gudbi rafiska laakiin inaan dammaan in taammi goola daafaa qarna intillaa ilaa dadii salaasoo mar siyaad marka danbo dambiga laga jaro aan lagayne channaat lakii chanaysuugay sadxduba channaatu adnin nagadi ge challo in kiise ay dadkhulunha galayaa wax yareeyad khulunha wuu أنا أبي يفضل قال قد عارج ما عنه قلبي بيدهر ووداس صدح لبجة الجرائيان إله فيه ووداس مركوهين آجتا تسكيله بيدهر إلغو قراء أي مضان تغيره كانت عامني إله الله تعرفه وعصم چناتي اغني نغادي في جنوينتيس يدخلونها جليه يحلون وحا نولبيس فيا جنوينتي دحلو ضحاله اي اهابين من اساور چچمو وحويا وحا نولبيس وحيال الله سوقور خيو ادونك فيري دات كان چمارا الله قبال ما انا وا باد قدونك وحين ربن نفته ذكيري مسلالا اسقف والله مولهم إله دل سوهر لا تقاس إله وحي لا ينسينا ما دام أي أدوك وحي نفتو ذو ربتي أي كعرية آه وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهُ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهوَى فِيهُ قَفْكَ كَبَّغَ رَبِّهُ إِلْسَيْسَهِ أي نفت كعرية تتعيلك ونهى النفس عن الهوة تتعيلك الشيء الذي تعرينا وهو حال الدين كعرية فإن الشنة هي المأوى سُنَّ هذا ما كن أخذه دنا ولفاس فيري حافظ كتب الأدله واستبقى فيري آه مركي هو كاني حديثي صحيح حمس المسلم ك تبلغ الحريه من المؤمن حيث يبلغ الرضوق طقم اممكا دك اسكو جيج جيما لاسيما شيشي ما يمشي usum ka'b tisallahu alayhi wa sallam mira sida abu hurayra ganta deya ilah alkaisa lo gayya abiga bashir wa sida gishitalu gayya ah hal ka gayyishti alugu gayya saw majidi nabiga ibn subban sallallahu alayhi wa fi harir salawat na dubu kure malabisal haram xariirtoo aadhaar qaliye adoon ka in laga helo lama ooga xariirta sanaacida ma aha wax iska simiye waa xariir gaara oo nuqti siga kamid ah agadal saxaradiisa laga sameeyo waa adhaar qali adduunka kubisay barnaamij adduunka dalka ugu qaalisan adduunka waa ugu مركا حريرك اس وقريكه حقك وكحرام الله سيمو في النبي عليه الصلاه والسلام ما لباس الحرير في الدنيا ولم يلبس في الاخره وانا حق فيري ذهبك طلع الحديث كذي ناب محمد صلى الله عليه الصلاه والسلام لا تشربوا في آنيه ذهب وفضه ولا شدكه ياكو في فضه وحدها كولينوا وحدنا كولينوا ولده هي اللهم في الدنيا ولا في الاخره ادونك قالها استعمال اجلك بقى اخيره ايدكم ادونك الا ديرتيس وخرها يا اسك الاستعمال فيني شنو مرابته ادونك وحا نفتاد تشهش هي ربنا كودي اسكت <سؤال> ده حديكلو واحد كهوبي دونت قايقه اخيره جانا تعدمي نجاديك للو يمكن سيدخلون ها اي غل يعني سطح راس من, من اساور تشتشمعوا من ذهب ذهب ا بدونك اسكت دهين بدونك وهران ويراشي ججيمها وتيراك عبس السيب الله يراكم ده قوام تفسير ده يسال من سكتان وعلم جيده معناها ادي جارسير هديا واو اذينكم انت ما لكن ما انت مغالده فيري وحججين ويل غان وجي وانا حاران قط انا وي مبنا هذه ويحي You alone lullabise fiha chanele a la ayahade min asawira chichima lullabise. Chichimaha so mean the heading they have ah lu and lun a yellula Lu Lulu and tawa atfa min wira uh me as min asawira a wira kamita ia we lu and lul aya lulebise or lia wa at ma من أساوره دمحر كده هو عطفا واللباسه أهلو تشنه عدار كودة فيها تشنه بحيدة حالاء أهادين حرير وحرير مركزي فأدف حامك تشنه الدقاء وقالوا أهلو تشنه وحيدة أهدا الحمد مهضة مانتس لله الله سبحانه الذي يقول له هذا اسكره ان هذا التقسيين عما حدنا الحزانة الخوف الحزن يالهزن وسمعه اه ومرغله يا عبسده الهي عبسده نقاسي اله قد وعبسنا يين ان تنجمه لاجري اده لو عبسني الهي عبسدي نقاسي نجا الله سماه بسكرت ساعتي وقالوا اي ربنا نحن ما بننتظر الله ثم بل الذي الله اذهبك تسي نجا ودا انا حجهنا الحسن عبسدي ان ربنا ربك لغفور ومداغفر شكور ومتشكرن برح eladii allihiva mahadiskele ahallane ne teke, daral mukaamati ne teke dertis dertan lege buure, dertan lege blime, dertan lege dukove, dertan lege nahe, dertan kaid dukove, usbuk võlme valasii kurhija, jannada. allihii dertan ne teke ne teke, jannada mahadiskele, min fadlihimin ta ta'liliyeka mek, min fadlihimin ajli fadlihimin libudda, jannada, jannada, jannada, jannada, أعمى الشامعينا إنه شامل جيده شامل وكوه ينتهي لكن مركز سبب تلطي ماذا إليه وكسينا من فضله من أجل فضله لن نقول ده لا يمصنا حالا وسن نقول تابي فيها شامل بحجيبه نصبه وحده وحده بطه ما سن نقول تابي قاد شامل مالك قوم مالك حنون مالك عمسين مالك عدو مالك wala yamassuna hal uslugu tebay allahi nagajiye fiya janabihila rubub mudad dal marq wakaan adunka markay jooge ayay hibeedadka naftooda ku daaliye aaqilad dal marq adunka markay jooge ayay naftooda kurdibeen dilabaatka alayhim kurkuna wa il bil mawt bi ma sha Allah wa khud bi ma fa yamutu fa bi sababi ay arta marinta في عمارته اليهوديه تخيليه يقولون وحيليه ربنا يا ربنا ربك اليه اخرجنا من منها اراه نرتنا نعمل انصص سمين او ادوك نو نعمل انصص سمين صالحا عملا صالحا عمل و اكثر عملك سو الذي كانه كنا انهاك من مكان نعمل انصص سمين يقول تعالى رب العالمين وكليه اولا نعمركم ميا عاما عمر الانسان ما امري امري اذا يتذكروا يكون فيه في عمر الانسان من تذكر قط وانسى وجاءكم يوصي من الايمان ان اديروا مثلين دغه فدوقوا اي فدوقوا عذاب عذاب كدني فما للظالمين وما صبران غالبا من نصير من غرغار عقابك الهي كدفاعه لا يمكن أن يكون هذا الشيء يمكن أن يكون هذا الشيء سيد القرآن الكبرى القديس وإلى هذا الشيء يمكن أن يكون هذا الشيء يمكن أن يكون أهل النار وَالَّذِينَ دَكَّ كَفَرُوا قَالُوا لهم يمكن أن يكون طينار وشهدنا من النار تيدا. لا يُغضى اللغوح مما عليهم كر كودة أي بالموت لمشان لغوح مما فَيَمُطُوا فَبِالصَّبَا بِأَنْ يَمُطُوا إِنْ لِلْتَأْ سَبْتِهِ وَلَا يُخَفَفُوا لَجَنَف عن قالوا النار كحد له من حداد على كده قالوا النار كمرك النارته لو تورو اي لاقده اي مركي دقيقه كسو جيركه اي لاقده جيب كسوب لو سميس اي نارته ودبيه كلما نظف جلده بدلنا جلده غيره ليدوق العذاب اي استعر عليا مركي عن نارته وانا ادوي مالك علينا ربك قال انكم معكم ملك مرق البريه وملك اليرى وعليه ربي ربي ربي النوبر ملك اليرى يمكسدين ربي النوبر ايرى وينا نفخ نقه قاب جيريدي اي بجعل يسوي سببت عدلته قد على حنون كلمه دينيه لكن مهله ينيري والذي ربك كفروا قالوا اللهم وحاوصلنا على ناره كهنمه كهنمه كهنمه لا يُقضى اللهم حق بما عليهم كره ايه بالموت ايريك نمطه اوفا يموتوا مركاز ايريك نمطه ولا يخففوا لغان فوضين ما عنهم حقه من حذاب يا كهنمه كهنمه ما انت واتوم عن نصتا مكيتو الى وغير كذلك عبال ماريك تاسوك نجزي وحن كو عبال ماريك كل كفوري متعبال كبعبدا من المنتيس قالوا إلهي وكاوالك ده الله ابو رجل الله امن ايي الله قيك سوسو جوده جسدك يلهي ابو رجلك من فسرينته كل ايه وردت على الكفاه تجر بيدها على عصات المؤمنين اياتك سي قالوا صور ارط واحد بدل كنت يلهي عاصيا لك مؤمنين مؤمنين تكونوا عاصغا Haddi indi irehe Ku abori, a te avalkanud, inetes sega kitarpisokku Afrikaga, in irehe koa abori, inetes delegeri, inetes haaranta tooda uameid, inetes irehe koa abori, inetes haaranta ku uameid, inetes irehe koa ku ku ku markadita koa iraayu weena xogii uu ku siiyay marka dadka kulluume do horii ilahay ku sii may ka dhaba ee aad kala soo baxdo maanduriye ee aad untu qaatiya qamr hoos gareeyo faracaad kala baxdo ee inahay oorii uu ku siiyay ad ee aad murinto ya ilahay nim aad ku sii ku caasineeyo وكذلك تأتي بنا على المرين كل كفور من أهل المعبدا لما ينتهى هو إلهي وهم أهل النار يسترخون وقال الضمين فيها نار تبعيه لك قيّيه ربنا يقولون وحيليهم ربنا يا ربنا ربنا أخرجنا منها أي أخرجنا منها نار تبعيه نعم الأنسوس من صالح ومعنى الدوية نحن الدوية الوحيد نلشع وفرصه ذهبيه نراشد دقيقتك كنصوره فرصه ذهبيه وين غبرتها او عاد كفايده إلي سبتها اراهي كاعودا قوقي ويهي ايا دريميا وحيفه ربي يا ربنا ربك نيو عتيشنا مغابده النارتا او ادعي لنا ايري نحمل ان سو سمي مسارحان اي عملا عمل صالح العمل الذي كي انحين كنا انحيت من عمل ان كشقينا مغابده جوغمي ما الذي يقوله تعالى ربوح ليه اولا نعمركم مياه من عمره من السين ما عمره عمره يتذكره وكوانسنه فيه عمره من تذكره وكوانسنه ما هو فرصات الهسين إليه هذا فرصات الهسين ها وكأنه يكون فريد فيه لي سقيره وحلو الالاء قانجر ثم ملائب الدبك يقولون هذا كوار دين تصيب Si kui ma olen akliivne, olen ma akliivne, olen ma akliivne. Ma olen akliivne. Ma olen akliivne. Ma olen akliivne. Ma olen akliivne. Ma olen akliivne. Ma olen akliivne. Ma olen akliivne. وا هو يا 17 سنه طريقه دراسه نور طريقه دراسه انا هدا جارتي عند دار مري اه وعدوك طمان يا طلبوه سنه سو تقني فاشن قد والسي حسن بصره عفره تصرف عفره قفجار والسي عبد الله بن عباس هو لهذا كان حديث سابق سو اروره حديث البخاري كان سو اروره مركه على كل كل بهت قان غيرتي وحويا جنو يا هذا قان غيرتي حساب لو كسيده nabii ka halaajeeyaa alayn wax ay u badan yihiin loo jeedo rasuulku diinta ku sheega rasuulsha rasuulka asal wa waxa weelay ku rasuulka alayniga waxa ay ka faa'iido fasiraa ee raaday ka soo baxay fiir di geeriga ubax geeriyada ka soo bax ah ma suu aragtay efro gar ka yar uu soo maray lugti si qof walba ku عقل الله عقل الله تعوح العرادة على مد الجاردة هي قصة الله حليل وايضة هي صح صح صح هي عينة بان سمويد وعقل الله أولا نعمركم مياناً عمري نيسي ما عمري عمري قول يتذكروا كوان سوا فيه عمري جمان تذكر قوف كوان سماع وجاءكم سويني معي عن أندير مديني إنتيكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نديه كان الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فذوقوا الاتنانية Al-adab, al-adab ka neda niya famaa liadzalimeen, aga la'a masulnati yaadzalimeen, min nassiri midu gergaru al-adab teke difa'a, Allah subhanu wa ta'ala, Allah